بسم الله الرحمن الرحيم أمس لامين تنزيل كتاب لا غيب فيه من رب العالمين أن يقولون افتران بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ فَلَنُذِكِّرَنَّ مَن نَّسِيَ وَنَذِكِّرَنَّ مَن يَخْشَى مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ, قبلك لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيق افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء عن يس لن يعرج اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ان فسلت مما ترد ذلك عليم الغيب والشهاده عزيز الرحيم الذي جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ ادعو صورا والاسيده قرين بما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الارض ا ان لك خلط جديد بل هو للقاء ربهم كان قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون